بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ويقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس الآية فهذا لقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في يوم الاثنين من الحادي عشر من ربيع الأول من سنة 1424 للهجرة. نعرض عليه بعض الأسئلة لبعض المسائل والقضايا المعاصرة. السؤال الأول: لا يخف عليكم فضيلة الشيخ نبتل به كثيرا من البلدان بما يسمى بالمجالس التشريعية البرلمانية التي تجر حق التشريع المطلق الذي لا يكون إلا للرب عز وجل الشعب. التشريع في هذه المجالس منوطا باعضاء السلطه التشريعية، وهؤلاء الاعضاء كل عضو منهم يعتبر مشرع، وله الحق، وله حق التشريع المطلق وإقتراح القوانين، وهذا النوع من التشريع يشمل التش... التشريع الاداري والتشريع الشرعي، فكل قضية ومسألة شرعية دينية قد حكم الله تعالى بها، فإن لهذا المجلس الحق المطلق في التشريع عليها أو رد هذا الحكم الشرعي أو رفضه أو قبوله، فهم مخولون بهذا النوع من التشريع، وهذا هو معنى الديمقراطية التي قامت عليها هذه المجالس. فهي كلمه يونانيه مدمجه من كلمتين ديم ومعناه الشعب ومعناها الشعب وقراط ومعناها الحكم فادمجت الكلمتين فاصبحت كلمه واحده الديمقراطيه اي الحكم للشعب وهي عكس كلمه الثيوقراطيه وهي, وهي كلمه اصلها من كلمتين ثيو ومعناها الرب وقراط ومعناها الحكم اي الحكم لله فاذا كانت هذه المجالس بهذا التصور المذكور والمنصوص عليها في دساتيرهم وقوانينهم وواقعهم واعراض السؤال هنا فضيلة الشيخ ما حكم من رشح نفسه في هذه السلطة وصار عضو من أعضائها وأخذ صفة المشرع وجعل نفسه في هذا المكان والسؤال الثاني ما حكم من صوت له من عامة الناس أو انتخبه ونصبه في منصب المشرع وجعل نفسه في هذا الموطن وجعله في هذا الموطن وعطاه صفة المشرع الذي وعطاه صفة المشرع وذلك بترشحه في هذا المكان. والسؤال الثالث هل المقاصد الحسنة والنوايا الصالحة لها اعتبار في مثل هذه الأمور حيث يقول البعض أنهم لم يفعلوا ذلك إلا من أجل الإصلاح وذلك بعد أن تركها لأهل الشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد لا شك أن الإيمان قول وعمل وعلم عقيدة القلب وأن هذه الأمور الثلاثة مجتمعة هي الإيمان والإيمان مجموع هذه الأمور الثلاثة التي عرف أهل السنة الإيمان بها فإذا اختل واحد منها فالإيمان مختل إما زائل وإما غير نافع. الانسان الذي يعتقد الايمان وياتي به اذا جاء بعمل مخالف لهذا الاعتقاد وهذا القول الذي قاله فانه يكون ناقضا لايمانه والعقيده او النيه الصالحه لا تجدي شيئا لا بد ان يكون الانسان عالماً, عالما لما يفعله وامتثلاً امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالكا طريقه الذي امر الخلق به ومعلوم ان الله جل وعلا له خصائص ينفرد بها لا يجوز ان يشاركه مخلوق فيها علم الغيب المطلق فإن الغيب من خصائص الرب جل وعلا كما أخبر أنه لا يعلم غيب السماوات والأرض هو، فهو عالم الغيب والشهادة تعالى وتقدس والذي ينازعه في هذا ويدعي أن مخلوقا يعلم الغيب يكون ناقضا لإيمانه إيمانه يكون منتقظا وكذلك التسريع والحكم على الحكم لله على لله الحكم جل وعلا وحده له الحكم وحده والحكم معناه الحكم بين خلقه ولهذا تفق العلماء على أن الشرع ما شرعه الله ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا وأنه لا يجوز أن يتعبد بعبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرع يكون حكما عاما للعباد بأن يكونوا يفعلوه تعبدا وتقربا لله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 في الدلائل الكثيره انه لا بد للايمان للمؤمن ان يكفر بالطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسك بالعروه الطاغوت هو كل ما ناقض شرع الله او صد عن شرع الله جل وعلا سواء كان معنى من المعاني او كان شخصا يدعو إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة غيره أو إلى نبذ كتاب الله جل وعلا وطرحه واعتياض القوانين الوضعية وغيرها عن كتاب الله جل وعلا غير أن هذا يكون من رؤساء الطواغيت الطواغيت كثيرون وقد عرف ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت بقوله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع فهو طاغوت فجرا جعل الطواغيت هذه الانواع الثلاثه معبودات ومتبعات ومطاع والمقصود المطاع في غير شرح الله جل وعلا وقوله كل ما تجاوز به العبد حده من المعلوم ان الخلق كلهم عباد لله جل وعلا وحدهم أن يكون عبيدا لله جل وعلا والعبد يكون ممتثلا لأمر, لأمر سيده جل وعلا ومتبعا لقوله وشرعه ولا يكون مساول للرب أو منازعا له في التشريع والحكم بين الخلق فإنه إذا كان بهذه المنزلة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 و معرفته نائبته على هذا الذي يجعل مخلوبا من الناس ينصب بان يختار ويقول هذا يكون نائبا عني او أن اختار هذا يكون مشرعا التشريعات التي يتحاكم اليها وتفض النزاع بين الناس وما اشبه ذلك هذا أتى بما بمناقض للإيمان عليه أن يراجع نفسه ويتوب حتى ما يقع في الشرك الذي هو من أعظم الذنوب نسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإخوان المسلمين من الوقوع في الشرك والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا فضيلة الشيخ لقد ذكرتم في الجواب السابق أن الإنسان إذا اعتقد العقيدة السليمة الصحيحة أن الحكم والتشريع هو لله وحده ثم رشح مخلوقا في السلطه التشريعيه وجعله في منصب المشرع انه يكون بذلك قد نقض ايمانه وكفر بالله فمن هؤلاء من يقول ان فعله هذا ليس مصاحب النيه السيئه اي يقصد بذلك انه لم يفعل هذا لم يقصد بفعله هذا ان يجعل هذا المخلوق مشرعا مع الله وانما قصد بذلك الاصلاح ويقصدون بالاصلاح ان لا يجعلونها لاهل الفساد اي لا يجعلون هذه المجالس لاهل الفساد فالسؤال هنا هل النيه السيئه المتعلقه التي متعلقه بعمل القلب هي قيد في كفر من الرشح المشرع أم هي زيادة في كفره وهل المقاصد الحسنة والنوايا الصالحة لها اعتبار في مثل هذه الأمور الحمد لله النية فإذا مثلا عمل الإنسان عملا مخالفا للشرع لا تنفعه نيته الصالحة الذي يقول أنا نويت نية صالحة ان هذا يكون مصلحا لانه اصلا عرف انه نصب ليكون شريكا لله جل وعلا في الحكم فهذا مصادمه لكتاب الله جل وعلا ولحكمه على على ان الحكم لله جل وعلا له الحكم جل وعلا وإنما النيه التي قد مثلا تنفع الانسان أو تضره إذا كان العمل أصله مشروع فالنية هنا تختلف قد يكون الإنسان ينوي شيئا من أمور الدنيا أو غيرها كالجهاد مثلا أو كطلب العلم مثلا إنسان يطلب العلم يقصد بذلك أن يعرف حكم الله فيتبعه ويعرف دين الله جل وعلا فيمتذذ وإنسان يطلب العلم ليتحصل على منصب أو ليتحصل على غرض دنيوي أو ليتحصل مثلا على مقام في نفوس الناس وما أشبه ذلك فالنيه هنا لتختلف لأن أصل طلب العلم أمر واجب ومشروع أما نصب إنسان ليشرع يكون في مقام المشرع فهذا أصله محرم والنية لا أثر لها في ذلك الله أعلم صلى الله على نبينا طيب يا شيخ اللي فهمنا من كلامكم أن يعني الإنسان لو فعل شيء من هذا وكانت نيته أن لا يجعل هذا المخلوق مشرع مع الله يعني معنى هذا أنه ما ينتفع يعني بهذه النية وهذا المقصد يعني نعم إذا الإنسان عرف أنه رشح هذا الإنسان ليكون مشرعا وهو يعلم أن الشرع لله جل وعلا وحده وإنما يقول أنا أريد أن هذا أعرفه أنه رجل صالح مثلا يريد الإصلاح فلا أترك المجال للمفسدين ورشح هذا الرجل فهذا لا ينفع لأن أصل الترشيح في هذا المقام لا يجوز محرم من الاصل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 امرأة ينكحها فهجرته الى مهاجره وكذلك لما سئل عن الرجل يقاتل غير ويقاتل, ويقاتل حمية لقومه ويقاتل لرفع كلمة الله ايهما في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله اما اذا قاتل لأجل الدنيا او قاتل لأجله سلطة يتحصلها فليس له الا ذلك فالنية تختلف إذا كان الأمر مشروعا أما إذا كان الأمر غير مشروع فالنية لا تنفع بل إذا نوى فسادا صار زيادة في الإثم وإذا نوى صلاحا لا تنفعه هذه النية يعني الشيخ زكى الله خير قضية الح... لما ذكرتم المعاصي يعني يعني حتى لا يتبس الأمر على البعض قضية الحرام أن هذه يعتبر حرام أن من وضع الإنسان بنية صالحة يعني تقصدون في الحرام هل هو الحرام اللي هو الشرك أم هو الشرك بعينه الحرام مطلقا الحرام مطلقا إذا, نوى إذا علم أن هذا الإنسان نصب في شيء محرم ليس مشروعا اصلا فنصب الإنسان ليشرع ليس له هذا مصادمه لكتاب الله فكونه مثلا يقول انه نية صالحة ما تفيد هذه النية ولو كانت صالحة لأن نصل ترشيحه في هذا لا يجوز له بل هو وقع في ناقض من نواقض الإيمان زاك الله خير يا شيخ فيهني يا شيخ طيب ما هي نصيحتكم لعامة الناس الذين رشحوا وانتخبوا ونصبوا هؤلاء المشرعين في هذه السلطة ووقعوا في هذا النوع من الشرك المخرج عن الملدة نصيحتي أن الإنسان ألزم ما عليه دينه ويجب أن يتمسك بالتوحيد الله جل وعلا وعبادته وإذا وقع في خطأ في مثل هذا يجب أن يتوب ويرجع ويستغفر ويجدد إيمانا ولا تنفعه الدنيا بشيء إنما الدنيا كون الإنسان ما يختار الدين واختار الدنيا فكونه مثلاً نصب مشرعين في هذا, الج... في, هذا ال... في الحكم بين الناس وهو يعلم أن الحكم لله جل وعلا وأن شرع الله موجود ثم ينبل ويتخذ اراء الناس أو القوانين الوضعية التي تستجذب من بلاد الكفر وغيرها وهذا لا يجوز أن يجهل لا يجوز للمسلم أن يجهل هذا الأمر لأن هذا خلاف الشرع الذي جاء به الرسول والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما يقول جل وعلا ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوط ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيب يجب ان الانسان يقلع عن هذه الامور تائبا ويجدد دينه اذا كان وقع في ناقض من النواقض يعني نصب انسانا مخلوقا ليكون مشرعا للناس فرعه يتبع لا يتبع شر الله هذا من الكفر الظاهر والله أعلم صلى الله. إذاك لشيخ باب الإيضاح للشيخ أنت كررت كلمة ليكون مشرعا أو ليشرع ليكون ليشرع في هذا اللف بعض الناس يظن إنه إذا دخل وليس في نيته يشرع قال سوف أدخل ولكن لا أشرع ولن أقع في أي ممارسة للتشريع وإنما بصفة يعني يأخذ هذه الصفة فإن هذا أيضا يعتبر ناقص الإيمان وهل ينتفع الإنسان بنيته هذا من باب التوضيح يا شيخ الشيخ. وإذا دخل في السلطة التي هي تشريع أو قوانين لا بد انه يرضي بهذا الشيء والرضاء بحكم غير الله جل وعلا هو من الكفر فاذا مثلا جعل نفسه ناصبا لها مشرفا هذا ليس مجرد كفر فقط فهذا يكون من رؤساء الطواغيت طواغيت كثيرون لكن هذا من رؤساء لانه بذلك يجعل الحكم له وليس لله جل وعلا طيب السؤال الاخير في هذا الموضوع إذا صر الإنسان بعد العلم والبيان على انتخاب مشرع من هؤلاء انتخاب هؤلاء المشرعين فالسؤال هنا ما هو سواء كان هذا فاسد أو صالح المشرع فالسؤال ما حكم الصلاة خلفه بعد العلم والبيان فهل تصح الصلاة خلف من وقع في شيء من ذلك إذا وقع الإنسان في هذا عن علم ويعرف ذلك فلا تصح الصلاة خلفه يجب أن يصلي المسلم خلف من تكون عقيدته سليمه ولم يقع في النواقض التي نقضت الايمان